بالحلوين كان يا مكان في وقت قديم من الأوقات كان في تلت بنات ما كان لهمش أم ولا أب كانوا عايشين في الدنيا يقولوا يا رب ارزقنا يا رب برزق حلال كتر يا رب علينا المال وربنا ما بينساش حد كان يرزقهم بلقمتهم وهدمتهم وفي كل طلعت نهار أي بنت من البنات كانت تروح البير تملى الإدرة وتجيب من البير ميتهم وعاشوا الثلاث بنات في الدنيا في أمان وسلام لغاية ما تجيه عليهم يوم من الأيام في اليوم ده أول البنات راحت علشان تملى الإدرة البنت راحت عند البير ولا حطت في الإدرة قليل ولا حطت في الإدرة كتير بس لما البنت جت تشيل الإدرة ما قدرتش تشيل يا ربي ايه الحكايه القدره قدرت كل يوم والميه ميت كل يوم وليه النهارده شيله تقيله البنت بصت حواليها شافت عشه قريبه ولما راحت خبطت عليها شافت واحده ست عجوزه اول البنات قالت لست العجوزه تعال ساعديني القدره تقيل عليا اتعبيلي شوية وشايليني العجوزة قالت لها استني لما اطحن أمحتي واعجن العجينة بميتي وأجيب حطبتي واخبز دقمتي وكلها وبعدين أشوف القدره دي اللي حشايلها قولة بنات قالت لسيت العجوزة يا يا خالتي أنا لسه هستنى ده انت بالك طويل تعرفي بقى ولا هاخد الإدرة ولا هشيل هسيب الإدرة زي ما هي بالمية ولا هستنى كتير ولا شوية وأول البنات رحت لإخواتها قالت لهم ما قدرتش أشيل الإدرة قلت أسيبها واللي عايزة المية تروح هي وتجيبها تاني البنات راحت تجيب الإدرة لما جت تشيلها ما قدرتش تشيل يا ربي إيه الحكاية الإدرة قدرت كل يوم والماية. ميت كل يوم وليه النهاردة شيلة تقيلة تاني البنات بصت حواليها شافت العشة القريبة لما خبطت عليها شافت الستة العجوزة وتاني البنات قالت لستة العجوزة تعالي ساعديني القدرة تقيل عليا، اتعبيلي شوية وشيليني العجوزة قالت لها استني لما اطحن امحتي واعجن العجينة بميتي واجيب حطبتي واخبز لقمتي وكلها وبعدين اشوف الادرة دي اللي حنشلها تاني البنات قالت لست العجوزة يا يا خلتي العجوزة بنت بالك طويل ولا هاخد الادرة ولا عايزة شيل وحسيب الادرة زي ما هي بالمية ولا استنى كتير ولا شوية والتاني البنات راحت لاخوتها قالت لهم ما قدرتش أشيل الإدرة قلت أسيبها واللي عايز إدرة المية بقى تروح تجيبها تالت البنات راحت تجيب الإدرة لما جابتش تشيلها ما قدرتش تشيل يا ربي إيه الحكاية ما هي الإدرة كل يوم والمية ميت كل يوم وليه النهاردة الشيلة تقيلة تالت البنات بصت حواليها شافت العشة القريبة ولما خبطت عليها شافت الست العجوزة وتالت البنات قالت لست العجوزة تعالي ساعديني القدرة تقيل عليا اتعبيلي شوية وشايليني العجوزة قالت لها استني لما اطحن أمحتي ثالث البنات قالت لها استنى واطحمها معاكي كمان والعجوزة قالت لها تستني لما اجنعاجنت بميتي ثالث البنات قالت لها استنى وعجنها معاكي كمان والعجوزة قالت لها تستني لما جيبها حطبتي واخبز لأمتي ثالث البنات قالت لها استنى واخبزها معاك كمان فين وفين لما طحنوا والبنت مطولة بالها فين وفين لما عجنوا والبنت مطولة بالها وفين وفين لما خبزوا والبنت مطولة بالها وفي الاخر ضحكت ست العجوزة وقالت لثالث البنات بقالي من السنين مية بلف في الدنيا على حد يطول باله علي وحلفت اللي يصبر علي ويطول باله مالي يبقى ماله وانا مالي كتير وانتي اللي طولت بالك ومالي دلوقتي مالك وست العجوزة جبت شوال مليان بالمال اديته لتالت البنات وقالت لها عيشي في الدنيا في تبات ونبات وتالت البنات راحت لاخواتها استغربوا لما شافوا الشوال والمال ولما سالوها ايه اللي جابلي كل ده ضحكت وقالت لهم اللي جابلي ده الصبر الصبر الصبر وطوله البال عندك انا تي فلو ان ما لسه صغيره جدا جدا ولا بعرف الاقي ايه الفرخه دي ودكيه جدا قلبي ده طلع ايه يا قين اورين اوري يكسر ايه ده طلع ايه يا قين اورين بالبل حلوين بكره ان شاء الله وفي نفس المعاد اللي حيجي فينا حيفرح بالغنوه ويتسلى بالحدوذه اقول لكم ايه توتا توتا غنوه وحدوذه